مكا لا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ رِيَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ أَبْكَارًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ أَمَّا الْأُفُقَانِ فَاكَتَا بَوَابَا وَسِيرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِ وارين ما آبا لا بثين في غاء حقبا لا يذقون فيها ردًا ولا شرابا الا حميما وغظا ق ق جنزا ان وفقا ان كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا